من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا 117. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشفورا 118. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 111. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهرهما فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا